وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ أَمْ نُرِيدُ أَنْ نَّكُونَ كَكُمْ كَذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِكُمْ قَبْلُ وَأَن أُنزلَ مِن قَبْلُ وَأَن أَشْرَكُكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً ۚ نَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شر ما كانوا واضل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يفعلون وترى كثيرا منهم مسارعون في الإثن والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثن وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وَقَالَتْ يَمُودُ يَدُ اللَّهِ نَوْنُهُ قُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَمُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَذِيذًا نَكثَرٌ مِنْهُمْ مَا أُنذِرَ إِلَيْكَ نَرْدُكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقذوا نارا للحرب أطفأ هروا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين